علي علي عليك العالي علي موكلي من الرب علي ما من نصبك منصوب لاتن بالنصيب nda boudd min ardi me sir Wub saba sama jana Ali yaa ajba tida Al-swaab saba hana Ali yaa ajba tida Al-swaab saba hana Wub saba saba hana علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه علي علي علي يا اول عشق بالروح وذا طبع لي حذ مجروح بيكل جرح يحلالي ما شايب سواك ينوب يا حدري صح معشوق وانت البست جبالي اذا حتى اللي بيسواك بيت يا علي حياك يعني انتش كثر غالي ونريك قسمك عيون يالاسمك يساوي الكون وبدونك يظل خالي كتبنا هشكثر أشعار بس وحي الشعب محتار صاف نواقف قبالي وذا رايت قصيدة عليك يكفي لو أرددنيك علي عالي حلك العالي جزاء الجنة لبساك العرش نور علي العلمة جبريل بسمك يهتفل سالك دابت من عظيم يصير وثابع سنم جالك علي عجبة التاليخ السواك سبحانك علي اوصف بيك وانت الهامتك ادريك اعلم نسمة عالت وذق عيني الحقيقة نشوف اليك يا بل حسن لحروب من عين العرش سالك اريد ان ترجع الايام واسأل يا علي الايتام واسمع عنك اش قالت اليك يا حيدر استثناء لو شفك فعل ما شاك رامع ليك وانهالك علي ومن ساعة التكوين لو تنظر تشوف العين صورة قب وتكشالك وذا اتعسر بدنياي اشوف الروح يا مولاي الى صوب النجف مالك وقير وتمتلك كل شيء وذا يمك شفت ناشي اطلبه يا علي ابن الرا قد تمسح عنها حزانه ود من عظيم يصير سب اسمه جاء علي يا التاريخ سواك فانا علي يا التاريخ يا من شاهد فعل يمناك وما يفهم الصاير احد يا حيدر وصفي وقاهم بدر وحنيا تجبر يا علي الخاطر وانتب يا علي تناخيا ومك الحرم لو طبيت سيفك يعرفي عاشر علي وحالة المجد والسود يفقى بكل زمن موجود والماضي ظل حاضر عجيبة بكل معاني الكور يدرك المغمون خلّى بقدرتك حاير خيبر يا علي لو جان يتكلم وعنده لسان جصار الحصن شاعر يحرفك ما أغني صفين لأن كل شبع لي ممكن وربك خلّى يا فحسين بي لدك اقوى ناكد من عظيم يزير وتسابح سمم جانه علي عجبة التاريخ السواد سبحانه علي عجبة التاريخ السواد